الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل به واستقامة عليه ا اين توقفنا الفتره طالت ما جاء في المسجد الوقت والاذنين بابو جاء في المسجد طيب بابو ما جاء في المسح على ما جاء في المسح بالراس والاذنين بابو طيب الناس المعاون كتب يصحفونه كل أحد فيكم يشتري كتاب والمالكة حق الكتاب بيع جلابي من الجلالي يشتري كتاب هاي والله الكتاب هم من الجلابي السيد أول تلقاه عنده عشرين جلابية وعنده كتاب يلا اقرأ جاء في المسح على الخفين باب ما جاء في المسح على الخفين يعني باب ما جاء من الأحاديث في جواز المسح على الخفين والخفان نعلان من جل يكونان على الرجلين ليحفظان ليحفظا الجل... الرجلين من الرطوبة والبرد وما عسى أن يكون من وجع في الرجلين إذا أصابها البرد وكانت العرب تعرف هذا وكانوا يلبسون هذه الخفاف كما نلبس الآن الجوارب كانت الشرارب بتاعهم من جلول وكانت تسمى خفاف. وكانوا يلبسون النعال عليها حفاظا على أرجلهم لأن نعالهم لم تكن كنعال الناس اليوم ما كانت مقفلة وكذا وبالصورة القوية فربما أصابته عقرب أو أصابه شيء من هوام الأرض ولذلك يلبس هذه الخفاف المس على هذه الخفاف جاءت به السنة وتواترت به ولذلك أخذ به فقهاء الأنصار وما أنكر الأخذ بهذه الأحاديث إلا الرافض قبحهم الله والخوارئ وأحاديث المسعى الخفين متواترة كما قال بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فأحاديث المسعى الخفين هي تعتبر أحاديث متواترة من جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تواترت عن الصحابة عندنا المالكية شرطوا للمسعى الخفين شروطا بعدها جاءت به السنة وبعضها قالوه باجتهاد ولا نستطيع أن نلزم الناس بهذه الشروط إلا ما ثبت وروده في السنة لأن كلاما النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نلزم به كل مسلم أما ما قاله الفقهاء من باب الاجتهاد فإننا لا نستطيع أن نلزم به الناس لكن نقول قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أبو حنيفة كذا لكن الواجب ما أوجبه الله ورسوله والشرط ما شرطه الله ورسوله من هذه الشروط التي ذكرها المالكية قالوا أن يكون الخف الذي يباح المسع عليه من الجلد فإن كان من غير الجلد فإنه لا يمسى عليه هذا معروف عندنا في المذهب يعني. ومذهب مالك درسناه عشر سنين وتسع سنين تزيد قليلا وعلى معرفة به ولذلك نذكر هذه الشروط من جهة أن مالك رحمه الله وأصحابه شرط ذلك من جلد وبناء على هذا الشرط فإن المالكية لا يرون المسح على الخفاف إذا كانت من غير الجل من القطن والكتان وغير ذلك لا يمسح لأنه قالوا الرخصة في الخفاف التي من جلد في ذلك الزمان فيقتصر على الجلد لأنه هو محل الرخصة والصحيح أنه يجوز المسع على الخفين سواء كان مصنوعين للجلد أو من غيره لأن العبرة في الرخصة بالمشقة والمشقة متى ما وجدت فإن الرخصة تدور مع المشقة تجلب التسي وبعض مشايخنا ادرسنا عليهم المذهب قال الجلد أخف ذاته ليش لأن الجلد إذا عرق فيه الإنسان فإنه ينزع سريع فما دام الشريعة خففت فيه وهو أسهل من غيره فمن باب أولى إذا كان من القطن أو الكتان أو الصوف لأن الصوف إذا عرق فيه تماسك مع الجلد بخلاف إذا كان الجلد مع الجلد فإنه ينزح سريع شرط أيضا الفقهاء المالكية أن يكون لبسه لحاجة فإن لبسه ترفها لا يمسع ترفها يعني شنوب بال... بالعامية ها ها جريفة ولا شنوب جشرة الله يبعض الناس يساعدوننا على تقريب الفهم للناس يعني قشرة هو ما عنده وجع في كرعينه ولا في حوجة ولا في برد ولا في كذا لكن هو لبسه قشرة فهذا عند المالكية لا يمسع علي. حتى لو كان من جيل هذا الشرط ايش اللي يكون لبي صوت رفع ثالثا يعني يمكن تتابع المشي فيه قالوا يعني ما يكون واسع مهل هل يعني يكون متماسك ممكن تفشي عليه بدون ما تربطه فإذا احتاج إلى الربط لا يمسى هذا كم شرق؟ ثلاثة قالوا أيضا يشترط أن لا يكون مخرقا ما يكون مجدد كثير يعني ويتسامح فيما إذا كانت التخريق ثلثة القدم ثلثة القدم فأقل لا بأس أما إذا زاد على الثلث فإنه لا يمسى عليه هذه كم أربعة الشرطة الخامس ألا يكون عاصيا بلبسه ألا يكون عاصيا بلبسه كيف عاصيا بلبسه يعني لبسه في أيام البرد ليقطع الطريق ذو الشغال رباء فهذا لا يمس عليه لأن الترخيص له فيه إعانة له على المعصي يعني بدل يمرقه ويغسل قلنا لا أمس عشان تلحق الجماعة سريع فيكون في ذلك إعانة له على المعصي ولا لا هذه كم شرط خمس الشرط السادس ألا يكون الخف نجسا فإن كان نجسا لا يجوز المسع كان يكون من جلد خنزير أو من جلد ميت سابعا المالكية ما شاء الله اشتغلوا شروط شديدة على الخفين قالوا ألا يكون مغصوبا فإن غصب خف من شخص وأخذه عنوة وغصبه منه لا يجوز المسع عليه لأن المسع عليه ولبسه قد عصى الله به فلا يجوز المسع عليه وهكذا أذكر شرط واحد نوافق عليه ونوافق على غيره من بعض الشرور قالوا أن يكون لبسه على طهارة وهذا يدل عليه الحديث دعهما فإني أدخلتهم طهرتهم طيب هذه الجملة ذكرناها لمن لهم بصر بالفقه وقرأوا في كتب المالكية حتى ننبههم على هذه الشروط التي قرأوها وأن هذه الشروط كلها ليست صحيحة بل بعضها صحيح وبعضها اجتهادي لا دليل عليه فمن الشروط أن لا يكون عاصيا بلبس هذا الشرط صحيح ولا يكون نجسا ولا يكون مغصوبا وأن يكون طاهر. هذه أربع شروط صحيحة لا يشكالها وبقية الشروط ليست بلازمة قالوا عن المغيرة بالشعبة أن رسول الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزو التبو ذهب ليقضي حاجته لما كان في غزو التبو فقال المغيرة فذهبت معه بماء هذا فيه خدمة الأكابر من أهل العلم والفضل وأن ذلك ليس نقصا يعني لو لقيت عالم وبيتتعلم عنده وشلت الأبريق ووضيته ها لا بأس لأن هذا من توقير العلم أنت لا توقره لشخصي لكن توقره لما يحمل من العلم فالمغير بن شعب أول ما شاف النبي مشى تبعه بالماء فوصل إلى مكان معين توقف فلما قضى النبي سعى سلم حاجته جاءه بالماء هذا فيه خدمة الأكابر في العلم والفضل وأن ذلك من محاسن الأخلاق وأنه من مكارم الأخلاق ومن إكرام العلم وأهله قال فسكبت عليه الماء ليتوضعه فغسل وجهه قال أول ما أديت الموية بجيت كبليه وغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه هذا فيه دليل عن أنه يغسل وجهه أولا ثم يغسل يديه إلى المرفقين يعمل كذا فضاقت كماه عن إخراج يديه فأخرى يديه من تحت كماه صلى الله عليه وسلم فلم يستطع من ضيقه كمي جبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين الشاهد في قول المغيرة فمسح على الخفين لما وصل للكرعين ما, ما نزع الخف إنما مسح عليهما فأخذ العلماء من هذا أنه إذا كان لابسا للخف فلا ينزع الخفين لأجل أن يغسل رجليه وإذا كانت رجلاه مكشوفتين فلا يتكلف لفس الخفين ليمس عليه وعلى ذلك تتنزل القراءتان السبعيتان في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وارج لكم إلى الكعبين على قراءة من نصر وعلى القراءة الثانية وارج لكم إلى الكعبين ارج لكم بالنصر عطفا على اليدين وارج لكم بالخفض عطفا على الرأس وامسحوا برؤوسكم وارج لكم على إلى الكعبين وارج لكم فقراءة الخفض للمسعى الخف. وقراءة النص لغسل الرجلين فيكون المسع على الخفين ثبت بالقرآن على إحدى القراءتين فيكون مما ثبت بالقرآن والسنة فلا مجال لإنكاره قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمه قال نجيد يعني عبد الرحمن المغير بن شعبة ورسول الله عليه وسلم تأخر تأخر رسول الله عليه وسلم في قضاء الحاجة وتأخر المغير بن شعبة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتى يا جميعا والناس يأمهم يا عبد الرحمن ابن عوف وقد أدى بهم ركعة وبقيت له ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليه عبد الرحمن بن عوف لما نقام بهم للتانية جاء رسول الله وسلم ومعه المغيرة فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلى رسول الله وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة وأتى بركعة أخرى فحصل لعبد الرحمن بن عوف من الشرف أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه بعد الصلاة ففزع الناس لماذا فزعوا؟ لأنهم لا يمكن أن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتقد رسول الله عليه وسلم في الصلاة ورجل من أمته يصلي وهو يصلي خلفه معنى الأمور إيش؟ ما عادية لأن الأصل هو الإمام فكونه يتخلف فيصلي خلفه رجل من أمتي هذا وضع غير طبيعي ومخيف ويمكن تكون القيامة دار تقوم ودي إرهاصات ودي مقدمات لأنه دائما الصحابة كان حسهم يعني بالنسبة للآخرة حس مرهف لو حصل قل شيء يختل النظام سواء كان نظام الكون أو نظام الشرق فإنهم يتوقعون الساعة حصل كسوف حس الناس يكونوا في الكسوف وتلقى الناس في السوق ودي بيكده والله ما ببيع بيكده والله والكسوف ما بهمه يقول لك هس بفئة بفئة الكسور يتغير هس ولا يخاف والصحابة كان إذا كسفت الشمس فزعوا وإذا خسفت فزعوا مع أنهم كانوا أقوى الناس قلوبا لكن عندهم مخافة من الله في فرق بما خافت المخلوب وما خافت شنو الخالق ونحن عكسنا نخاف من المخلوب ولا نخاف من إيش من الخالق هزول له رفت عين وبخار يقول لك الديني قش عمر بن عين ورفت قال لا رف فيه أو لا تريف فإنك لا تصنعين شيئا في قدر الله قال فسكنك وقال الكلمة تق وقفت هذه الناس كانوا معتقدون في الله قوي الشاهد ففزع الناس فلما قد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاته قال أحسنتم شان يطمنهم قالوا الوضع طبيعي وأحسنتم وما في حاية والأمور عادية فسكن الناس ذكر الإمام المسلم هذه القصة في مناقب عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وإمام المتقين وقائد القر المحجلين وآفضل خلق الله اجمعين صلى خلفه بعد الصلاة وده شرف لا يدانيه شرف أولا براء له من النفاق دي بس قل حال النبي قال الله أكبر خلفه براءه الله من النفاق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقره, يقره الباري أن يصلي خلف المنافق أول مدار يعمل كذا ربنا يقول له لا براءة من إيش من النفاة كذلك يدل على أن له من الرتب عند الله أن أمر النبي وأن يصلي خلفه ما في صحابة أبدا صلى النبي خلفه إلا عبد الرحمن بن عو. عشان كده من اليوم داك الصحابة بيقوا يعملوا حساب للنظر كان عمر يراعي له هذا وأبو بكر يعرف له هذا وعثمان يعرفه كده كان يعرف له المنزل دي أن النبي صلى خلفه طيب يستفاد من هذه القصة فوائد أول انجواز المسعى الخفين سفرا وحضرا سفرا القصة في سفر وحضرا كستأت الأحاديث ويقاس الحضر على السفر لأنه لا فارق بين السفر والحضر فمجال في السفر جاز في الحضر وإن كان السفر يختص بأحكام ليست للحضر لكن ثبت بالسنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر ومسح في السنة ويستفاد من هذه القصة خدمة الأكابر في العلم والفضل وأنها من أسباب البركة والخير والعلماء هم الذين ينبغي أن يكرموا وأن يقام بإكرامهم والعلم دائر الولاية دائرة مع العلم لكي لا تعتقد أن الولي غير العالم لا لا, لا يقول الإمام النوى ورحمه الله صاحب رياض الصالحين إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا قال العلم ده بسمع عشنه الولاية معاه في علم في ولاية ما في علم ما في واحد ما تكصد للفتوى لا يوريك حلال وحرام لا يعلمك لا يوريك الدين لا يقريك القرآن لا يفقهك في الدين وإنت تظن فيه الولاية هذا ظن باطن النووي قال إن لم يكن العلمة هم أولياء الله فلا أعلم لله وليه وقال الفضيل بن عياض من كان بالله أعرف كان منه أخوف كلما ازداد المسلم في المعرفة بالله ازداد في الخشية من الله إنما يخشى الله من عباده العلماء السيدي واحد جاهل يضحك على الأمة ويقول إنه ولي من أولياء الله وهو أجهل من دابة هذا لا يمكن أن يكون ولياً إطلاقاً الولاية سرها العلم أعلاها وأسفلها العلم في علم في ولاية ما في علم ما في علم. ليه لأن الولي لا يكون إلا عاملاً والعمل لا يقبل إلا إذا كان صالحاً ولا يكون صالحاً إلا إذا كان على أساس العلم والإخلاص إذا ما في علم ما فيها جنة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة دي مشهل ولاية ما في علم ما في علم. قال وعن نافع وعبد الله بن دينار طيب اقرأ تو ہما نعم <تصفيق> هذا الحديث تضمن قصة وهو حديث موقوف على عمر بن الخطاب صحيح جاء من طريق نافع عبد الله بن الدينار أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة وكان أميرها يومئذ سعد بن أبي وقاف وكان أميرا لعمر على الكوفة فرآه عبد الله بن عمر يمسع على الخفين فأنكر ذلك عليه يعني عبد الله بن عمر رأى سعد وهو والي الكوفة يمسع على الخفين له خفان في رجليه مسع عليه فأنكر عليه هذا يؤخذ منه خفاء بعض العلم على بعض الأكابر خفاء بعض العلم على بعض الأكابل ممكن يكون إنسان عنده علم ويخفى عليه بعضه بعض العلم ما في مانع بعض الناس يجراء أنه ده عالم وبعدين في حاجة ما يعرفها يقول لك ده ما عالي نحن قللون أنه عالي ليه لأنه يخفي عليه حكم من أحكام الشريعة عالي عالم مع خفاء هذا العلم هذه المسألة عالية لأنه ما في أحد أحاط بإيش بالعلم كله وإلا عبد الله بن عمر خفي عليه المسعى الخفين ولذلك قال لو سعد سأل أباك لما انتجي راجع المدينة وانت ماشي وتلاقي أبوك هناك وهو الخليفة طبعا قل له يا أخي أنا شفت سعد بن أبي وقاصم على لخفين هل هذا جائز, ولا ما جائز؟ أسأل أبوك ويأخذ من هذا أن الشخص إذا كان قرينا للشخص قرينا له في الرتبة وفي العلم الكتوف تلاحظ فالأفضل أن يحيله على من هو أعلم منهما وأنا أديكم النصيحة يتناقش معك أخوك أو صحبك أو صديقك ويرى أنه معلوماتكم هو ذاته ويرى أنه هو نديد ليك وقف إليك وما أنت أعلم منه يرى هذا مثلا أول فرقة بسيطة أحسن تحيلوا على منه على من هو أعلم منكما تقول أنت سألتني في الحتة دي وأنا وريتك رأيه لكن شايفك كده ما وبالحالي أحسن الموضوع ده تسأل منه شيخ فلان فهو حاسس يرتاح يقول لك نسى ماله فيسأل داك فيقول له جالس ليه لان يرى هذا اعلم من واعلم من داك يستسلم والمقصود ايش الاستسلام للشرع ده المقصود فما توصل درجه في المناقشه يقول لك أصلا كلام زي دم ما صح ذاته ولو قالوا منه ذاته ما صح كده كسر الباب موضوع ما بتعالج ده فجبت للعالم اليسق به والهو بيقدره فقلت له اسمع شيخ فلان يقول لك فقال له يا أفلان انت قلت لأخوك ده الموضوع ده حرام نعم ما حرام يقول له يا شيخنا حرام أنا أصلا قلت كلام ما بتراجع فتفسد الأمور ويختل النظام لشأن كده ما توصل الزول حد سعد بن أبي وقاص أنكر عليه من عبد الله بن عمر يعني كان يقول له كيف تمسح ونحن ما رأينا ذلك في المدينة ناس يمسح على الخفاف ما. ولعل السنة يعني لم تبلغ عبد الله بن عمر ولم يرى أحدا يمسى على الخفين أو نسي هذا الأمر فالعلم ينسى ويحصل أيضا الخفاء في العلم هذه كل أمور واردة فقال سل أباك أبوك درائك فيه مالخليفة والآن هو أعلم الناس وخليفتهم وهو أفضل الناس بعد أبي بكر أسأله كله سعد بن ابي وقاص مسح على خفيه هل هذا المسح جائز ليوريك بعد فقدما ونسي بعض مشايخنا قال لعله نسي ان مسح الخفين كما نسي ان يسال عنه العلماء دائما عندهم لطائف جميله ما دام هو كان متحمس أن يسال ابوه وبعنس الموضوع ممكن كان يكون نسى كمان المسح على الخفين او وإلا يكون هو عارف فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك الوالي اللي هو سعد بن أبي وقاص كان والي على الكوفة جابته مناسبة وغرض المدينة فلقي عبد الله قال تعالى عبد الله بن عمر تتذكر النقاش الحصل بناتنا انت سألت أبو عن مسعى الخفين قال لا شوف سبحان الله من الزمن دار فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسى عليهم قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغاية حتى تزولوا مارك من الحمام ممكن امسى عليهم قال وإن جاء أحدكم من الغاية فدل ذلك على جواز المسعى الخفين سواء كان من بول أو إيش من غاية بشرط إذا أدخلهما على طهارة إذا أدخلهما على طهارة طيب هل يأخذ من ذلك أنه إذا تيمم وأدخلهما بالتيمم أنه يمس عليهم لا لا لا, لا. طيب ما قلنا تيمم طهارة قالوا ليس طهارة تامة فهارة ناقص ولذلك لا يشرع المسعى الخفين إذا لبسهما على لا لابد يكون شنو وضع وخلي بالكم من الشراب ما تمسح إلا تكون لبسة الخفين بعد تمام غسل الرجلين بعض الناس من الشفرة يغسل دي ويلبس الشراب عليها بعدين يغسل التانية ويمسع واشنوه ويلبس عليها الشراب بعدين لما ينتقد الوضوء يمسع عليهم هنا ما يمسع عليهم ما يمسع عليهم ليه لأنهما لم يلبس الخفين على طهارة كاملة واضح لأنه الليبس ده قبل ما يغسل هالتانية. والمطلوب لبس الخفين بعد الطهارة كيف؟ الكامل ولسا ما غسل الريلية التانية متين يلبس الخفين ويكون لبسهم على طهارة يغسل دي ويغسل التانية يقع على طهارة كاملة لا. يلبس ده وتاني يلبس ايه هالتانية. اما اذا غسل دي ولبسه وتاني غسل التانية ولبس الشراب التاني دي يتآهل للصلاة يعني الوضو دي بصلي به وما في اشكاله لكن مسح ما في لبسهما على طهارة ناقصة لما اللبس ده كانت الطهارة شنو؟ ناقصة هذه مسألة يعني الحمد لله زكرناها لننبي عليها في بالمناسبة التي مرت طيب أقرأ نقرأ حديث واحد ها. هذا الحديث من رواية نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضى فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد ثم على خفين ثم صلى عليها الآن عبد الله بن عمر مسع على الخفين ولا لا وكان قد أنكرهما على ساة وهذا فيه دليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على استجابة لأحكام الله ممكن يستنكر الشيء لكن بعد ما يحصل له العلم فإنه يبادر بالعمل وما يقول لك والله نحن من زمان قاعد نقول كده وما نغير رأينا ما في البيوت وفي في أمور الدنيا ممكن ما تغير رأيك وتبقى على رأيك وكذا لكن الدين تكون مع, مع الحق تدور حيث دار الحق لكذا أبو بكر الصديق وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وخيارهم وهو خليفة رسول الله بعده وليس في أصحاب رسول الله من هو أفضل منه علما وعملا وهو أفضل هذه الأمة ومع ذلك جاء إليه المغيرة وكان بين يديه المغيرة في الشعبة وجاءت امرأة فسألته عن ميراث الجدة فقال لها لا أعلم لك في كتاب الله شيء. إن تحبب تلميذ هاي نعم. وهو من هو في العلم دي برضو تأكد لنا خفاء بعض العلم على بعض الأكابع وما أحد أحاط بالعلم كله فقال المغير بن شعبة يا أبا بكر كيف تقول هذا وقد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدث لأن إذا كانت الأم ما فيه فالجد ترث السدس. وإذا كانت الأم موجودة فالأم تحجب الجد فقال أبو بكر بكل رزانة وطمأنينة وصدق ها وقضى رسول الله بذلك أتشهد بهذا يا مغيرة قال نعم قال أنا على ما قضى به رسوله في الحال قال له تشهد الكلام ده النبي قاله والرسل النبي ذاته قال أنا قال أنا على ما قضى به رسول ولا لك لك ولا حسن تديه الحديث يقول لك ده فيه الكتاب الموطة يأتي طبعة طبعة البيروتية اشتريت ممين الكتاب سوكليبيا سوكليبيا بمئة هو مع أنه مشكلة مع سوكليبيا ولا مع الكتاب ولا مع الطبعة إشكاله مع نفسه ما قادر يستسلي من الحق. يعني بقى ليه الحق ده مر يعني هو جبال يتكلم برا من الخط الآن دار يرجع بقاله حار والحديث جاء مخالف لما قال به فبذل أن يهضم نفسه ويكسر زي ما أبو بكر الصديق كسر وقال أنا على ما قضى به رسول الله بإمكانه يسكت المغيرة بكلمة واحدة يقول يا مغيرة أين أنت من رسول الله مغير يسكت ساكن أنا صاحبه وأنا خليفته أنت قاعد أنا سوني خليفة وأنا أعلم منك وصحبت رسول الله في الغار. وذكرني ربي في كتابي أنت عندك الحياة دي كلها واتخذني رسول الله خليلا وما كان لرسول الله يتخذ خليلا من يجهل الأحكام عنده عدة أجوبة ممكن كان يسكت بها منه المغيرة لكن الحق يعلو ولا يعلع شاير طوال استجاب عشان يضرب أروع الأمثلة في وجوب قبول الحق إذا قال به الأدنى أو المساوي أو الأعلى وأبو هريرة قبل الحق من الشيطان الشيطان رأسه عادي يجيه كل يوم ويسأل شيء من الصدقة ويشكو عيال وحاجة وأبو هريرة بيفتكر زول عادي بيديه يقول لك بس هنا ما تجي لأنه أنا أدوني أمانة المال صدقة وما أدوني إذن فيه وأتصرم لكن عشان شكيت عيال وحاجة أنا أديتها يحلف له يقول له تاني ما بي يقول له خلاص ما تأي يأديه تاني يجوه يقول له والله الضروف والظروف وكذا بس آخر مرة ما بيجيك تاني يأديه آخر مرة قال له أنا بشتكيك للرسول صلى الله أصواف زول بيحلف يجي تاني انت زول جاي من وين شوف خبرك شنو فقال انا أعطيك وصية تغنيك عن الشكية أنا أديك وصية سمحة أخير لك من الشكية وتمشي للرسول وأتكلم أبو هريرة مع الوصية نسى الشكية مع أن الموضوع فيه وريبة وشابك في الشخص ده من يكون صحابي مستحيل يبقى شنو لكن حبهم في الخير نس يعني نسى وذاته الشكية حسي زوله قلت له نديك كتاب الموطة خلي الشكية يقول لك موطة عمل بيوش أنا عندي قطعة واطة يقول لك الموطة نلقاه فالناس همهم في الدنيا ديك همهم في الآخر فقام قال له إذا أويت فراشك دي الوصية فقرأ آية الكرس دي الشيطان زي إذا أويت إلى فقرأت لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان والشيطان زال فقال أبو هريرة خلاص خليت بيني وبينك أبو هريرة نسى الموضوع وأخذ وصيته دي وقال الراجل مهما كان غلطان برضو استفدنا منه أدانا وصية ونصحناه وقال لزول عاد فقال النبي سع سلم لأبي هريرة أتدري من تحدث منذ ثلاثة ليالي يزول بيجيك انت عارفوا دمنه قلت الله ورسوله وأعلم قال ذاك الشيطان قال أبو هريرة فقف شعري شعر جلدي جام. لكن النبي ما خلوه على كده قال ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب شوف إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الشيطان الناس لو تعاملت بالإنصاف إلى هذه الدرجة كان بيجد حاجة تأتي ذاك الشيطان دي حقيقي صدقك برضو حقيقي كلام اللي قالوا ليك ده أنا بمضى عليه وهو كذوب في المواضع التالي بس في دي صدق. صدقك قال أبو هريرة دي وهو أمير كان حاكم على المدينة قال فما زلت أعمل بوسيط الشيطان يوم ذاك قال أنا هزي والي المدينة وسيط الشيطان ما خليت كله وسيط الشيطان أعدى عدى الله وخصم على نبوة الرسول عليه الصلاة ورسالته وخصيم الرحمن وخصيم النبيين وخصيم الصالحين وخصيم العلماء وبرده ما دام حد جيب لنا منه في ذول يعمل حركه زي دي هي. لو ذول بينه وبينه عداوه واقترح اقتراح بتاع دنيا ساكت قال يا جماعه نعمل برنده بيها لا فيها دين ولا فيها كلام موضوع بسيط ده يرفع يده اقوم يا البرندة نحن ما نرى أنه تبنى برندة أصل طلاق ليه بس كده نحن البرندات دي يتجيب لنا الحرامية ما عنده هم إلا يعارض داك لأنه في بينه بينه يشيه ولو أنصف يقول والله يا حيد محمد دا الكلام اللي قاله دا متاس دا كلام الرأس يتغير في المسانة يقول لك الله حاج علي ده راجل ما كعب يا راجل فارس ونحن زهقنا منه ساكت وراجل شو شوف كلامي ده وافقوا واكدوا وانا بينه وبينه شنو في خلاف لكن ماجي على الخلاف بيني بينه سبب الايش انه كلامي الصح يقول ما صح بتصلحه ولا ما بيتصلح بيتصلح لكن اذا رديت الحق مشكله انت اكبر الحق يعني اعتبر الزول ده لانت رديت كلامه ده قدر الشيطان بتقبل كلام وانا ما بتقبل تقبل وقدامك ابو هريرة الزول ده لو بيقى تحت الشيطان بمط واحد يلزمك تقبل كلام لان ابو هريرة قبل من الشيطان وانت قبلت من الزول ده يعني لو كان في نظرك بس تحت الشيطان ببوصة واحد في, يعني في زول ممكن يكون رأيك فيه أكتر من كده اعتبروا يا قدر الشيطان يا قلم انه بمط واحد أقبل كلام أقبل كلام ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله وصل لهم وسلم على محمد دايرا نبهكم على حاجة نحن تاني في كتاب الموطة لأنه كتاب عظيم كتاب كبير نحاول نقرأ فيه ونعلق على حديث الباب كلها فإذا قال باب وشرع في باب آخر نتوقف من التعليق يعني ده قرار من الليلة ولقدام لكي تجيب مستيدين وجهزين ونحن مع السينة ومع ذكر الفوائد الموضوع بدون ما تشعر الوقت يروح والناس الدنيا دي مدلنا الزمن كله ليل ونهار زمان كان قبل الاتصالات دي الزول إذا فارق السوق وقفل الباب ودور المفتاح في العكرة. خلاص انتان موت يقول لك الله يلوطف علينا وإن شاء الله لها من بكرة الله كريم حسه في السوق في البيت في السوق في الشارع في السوق ألو البضاعة جاية وين وصلت وين ودي وأنا خليت واحد في الدكان واك واك معناه الدكان مرتاحي لمعاه في الشهر وماشي معاه البيت وماشي معاه الجامع ويطلع بالتلفون من الجامع يقول له يا أخي الصلاة جربت بس اختصر الكلام يقول له يا أخي الصلاة ملحوقة البضاعة دي جاي عليك يقول خلاص اتكلم اتكلم اتكلم ممكن يفوية ركعة عشان يشوف البضاعة خبرش يعني الدكان راحل مع الناس ماذا يزمان هالزول خلاص انتع من السوق خلاص انتع لا السوق ماشي معاك وصل معاك البيت ورجع معاك وسافر معاك ومشى معاك مكة وطاف معاك بالبيت يعني انا شفت واحد يتكلم في الطواف مش الرسول قال انما جعل الطواف بالبيت واسع بين الصفة والمروة من اجل ذكر الله ده في الطواف اهه وبعدين والشيك رجع لحوله ولا قوة وبعدين الحاصل شنك سوداني أنا لزيتهم وراء قلت له استغفر الله يا زوج حال لي إذا قلت الله أنت في بيت مبيوت الله أنت في الكعبة تطوف بها والرسول قال من أجل ذكر الله أذكر الله ما تغفل الدنيا راجعة انت من الطواف أول ما تطلع يتكلم قال لي خلاص خير أكفل يعني قلت أكفل وبقى طائر فالناس شاركتهم الدنيا عشان كده نحن دي فرصه في صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام وصحبه اصحاب نحاول نكمل على الاقل باب ويكون الدرس كله باب باب باب عشان نكون ماشيينه في الكتاب بصوره جيده لا يعني نكمل الكتاب اكمل الباب الان ما انتهينا قبل ما ينتهي الباب نعلق على احاديث الباب كلها فإذا فرقنا من الباب شرعنا في باب آخر نتوقف فهمتها؟ نعلق على الحديث مش معنا نمشي ساكل زي تعليقنا ده؟ طول كيف؟ لا نذكر نحن الفوائد لكن بدلا نجيف في نص الباب في ربع الباب هنكمل الباب في الدروس ذاكرا هياكم الله وان اعتذر على الاسئله لانه مشغولين